ولم يكله ن شريك في الملك ولم يكله ن شريك في الملك و خ ل ق كل شيء فقد ر ه تقديرى واتخذوا من دونه آخر ل ا يخلقون ش ي ئ الله خ ل ق و ن و ل ا ي م ل ك و ن ل أ ن ف س ه ج ز ء الاول ن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 افك افتراه وأعانه عليه قوم ناخرون فقد جاءوا ظلما فقد وزورا عليه قوم وقالوا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 وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل إ ل ي ه ملك فيكون معه نذيرا أ و يلقى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 انظر كيف ضربوا لك ل م ث ا ل فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إ ن شاء ج ع ل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت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 قل ذلك خير نم جنه الخلد التي ي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين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 ت خ ذ من دونك من أ و ل ي ا ء ولكن متعتهم واباءهم حتى ت ا ن س و ا ل ذ ك ر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا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 وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نري ربنا لقد استكبروا في أ ن ف س ه م وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشر يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقد امنا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 وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آ ي ه واعتدنا للظالمين عذابا لما وعادا وثمودا واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الامثال وكلا دبرنا تتبيرا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 واذا راوك ان يتخذونك الا هزءا هذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليضلنا على الهتنا لولا أ ن صبرنا عليها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 وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا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 ما سالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ إ ل ى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا